قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا ابث خبره اني أخاف ألا اذره إن اذكره أذكر عجره وبجره فقد استظهرنا في الدرس الماضي ان المراه لا تريد أن تفشي سر زوجها في الناس مخافة أن تفارقه بطلاق ونحوه فهذه العلة عند المرأة الجاهلية في عدم إفشائها لسر زوجها وهي إبقاؤها على حياتها معه لما في ذلك من الفوائد ولكن ما حكم، إفشاء المرأة لسر زوجها أو ما هو حكم إفشاء السر عموما فاعلم أيها المسترشد أن إفشاء الأسرار أمر عظيم وخطره جسيم وقد عد بعض أهل العلم إفشاء السر من الكبائر كما ذكر ذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب الكبائر له عد من الكبائر إفشاء السر وذلك لأنك إذا تتبعت كل شر وجدته من إفشاء الأسرار لا سيما فيما يتعلق بحياة المرأة مع زوجها وإفشاء المرأة لسر زوجها ينقسم إلى أقسام القسم الأول أن يكون هذا السر متعلقا بالفراش أن تذكر المرأة ما يتعلق بالجماع سواء أكان الأمر معلقا به أو معلقا بمقدماته أو فيما يتعلق بالموضوع كله كذكرها لفحولة زوجها أو لضعفه فهذا كله من أعظم الكبائر وقد جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها وفي رواية في الصحيح إن من أعظم الأمانة عند الله عز وجل يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها فإذا نشر الرجل سر المرأة أو نشرت المرأة سر الرجل فيما يتعلق بهذا فهذا من أعظم القبح ومن أعظم الأمانات انتهاكا ومن أعظمها إثما عند الله عز وجل ويكفي أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة وهذا كله فيما يتعلق بأي شيء بهذا الباب هو قبيح لدرجة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يكون منكم وفي رواية عسى رجل يذكر ما يكون بينه وبين مرأته وعسى مرأة تذكر ما يكون بينها وبين زوجها ألا فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فواقعها والناس ينظرون فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف قبح هذا الفعر مثل شيطان لقي شيطانة فواقعها وهذا الوقاع ليس سرا ولكن في ظهر الطريق والناس ينظرون وبكل أسف هذه الكبيرة الشنيعة ما زالت إلى اليوم تجري في عامة البيوت إلا من رحم الله عز وجل بل لعلها كانت سببا مباشرا في كثير من الأرق والقلق الذي يحدث للمتزوجين في أول ليلة وذلك أن الأمة بجهلها وسوء دينها وقلة عقلها تريد أن تسأل دائما عما وقع من ابنها في ليلة العرس دائما يسألون عما ستره الله عز وجل فحينئذ يكون الغلام قلقا ولا يستطيع أن يستمتع بزوجه في أول ليلة لأن وراءه سؤالا في الصباح يقصدونه فلا يكون, ولا يكون هم أحدكم إلا أن تمضي هذه الليلة بما يرفع من قدره ولهذا يصاب كثير من الناس بما يعرف بالربط وهو يكون لعامل نفسي فهذا السؤال حرام والجواب أحرم وهو من الكبائر وتعمد الأم أو الأخت أو العمة والخالة إذا زرنا الزوجة في اليوم الأول أن يسأل لها ماذا كان وماذا تم وما الذي جرى فهذا السؤال حرام والجواب عليه من الكبائر بل من أعظم الكبائر فظر كم يجري هذا في بيوتنا لا يحل لا لرجل ولا لمرأة قريب أو بعيد أن يسأل الرجل عما تم في ليلة عرسه ولا أن تسأل المرأة والجواب محرم بل هو من الكبائر والمجيب شيطان والمجيبة شيطانة فانظر كيف يبدأ المرء حياته الزوجية بكبيرة عظيمة مثل هذه الكباء. فهذا كله أيها الإخوة محرم إلى آخر العمر لا يحل للمرأة أن تكشف سر زوجها فيما يتعلق بهذا الباب كأن يكون الرجل غير قادر على إتيان النساء أو عاجزا في وقت دون وقت أو أن يكون الرجل ذا فحولة كبيرة يكثر من إتيان مرأته أو يكون يتباعد إتيانه لمرأته ونحو هذا أو أن يطيل الرجل هذا الأمد أو يقصر منه الأمد يبدأ بمداعبة مرأته لا يفعل شيئا من هذا كل ما يتعلق بالفراش ابتداء وانتهاء هذا كله حرام النشر. وذكر لا لأم ولا لأخت ولا لقريبة ولا لصديقة ولا يحل للرجل أن يذكر هذا لإخوانه فبعض من لا خلاق له إذا جاءه زواره بدأ يذكر لهم ما وقع بينه وبين مرأته في ليلة العرس بل أحيانا لجهل بعض الناس تصاب المرأة في اليوم الأول أحيانا تصاب المرأة وتذهب إلى الطبيب والمفروض أن يستر هذا لكن الرجل الغافل يظن أن هذا من فرط الفحولة فيذكر لكل ذائري أنه فعل كذا وكذا حتى ذهبت المرأة إلى الطبيب فهذا كله أيها الإخوة جرم عظيم حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة وكفى بهذا الوعيد زاجرا عن هذا الفعل لمن أراد حسن خلاصه يوم القيامة وهذا الباب له استثماءات سوف تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى القسم الثاني فيما يتعلق بسوى ذلك من عشرة الرجل لامرأته ما يكون من كلام من ضرب من اهانة من اختلاف ما يقع بين الرجل والمرأة سر لا يجوز للمرأة كشفه بحال لا لأم ولا لأب ولا لأخ ولا لأخت ولا لصديقة هذا كله سر ما يقع بين الرجل والمرأة مما يتعلق بالعشرة كأن يكون حسن العشرة ذا كلام عذب وزا طيب في معاملة النساء أو أن يكون على ضد ذلك فلا يحل للمرأة ذكر شيء من ذلك لا لصديقاتها على سبيل الفخر ولا لصديقاتها على سبيل الشكوى وهذا كله حرام ومن الكبائر كل ما يقع بين الرجل وبين المرأة لا يجوز كشفه بحال وإذا كشفته المرأة نفت عن نفسها أعظم وصف يوصف به إنسان وهو الصلاح قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فكل ما جرى بين الرجل والمرأة غيب لا يجوز كشفه لأحد والله عز وجل يقول حافظات لم يقل ممن فهذا يفيد العموم تحفظ غيب زوجها عن كل أحد لكن ما يعرف بين النساء باسم الفطفضة وإن المرأة تريد أن تروح عن نفسها فتشكو لأخت لها تسميها صديقة وهي شيطانة فهذا كله قبيح وحرام وهذا ينافي الصبر لأن الصبر حبس اللسان عن الشكوى فمتى اشتكت المرأة فهي جزوع وليست صابرة وفي هذا كشف سر حفظه الله عز وجل وفيه غيبة فلا شك أن الرجل لا يحب أن تذكره المرأة بهذا فهو فوق أنه إذاعة سر هو أيضا غيبة وقد يكون نميمة لو نقلت هذا لأخيها فأفسد العلاقة التي بينها وبين زوجها فهو كشف سرٍ وغيبة ونميمة فهذه كبائر عظيمة تلقى المرأة بها ربها يوم القيامة فما يعرف بترويح النفس والشكوى لتستريح صدر المرأة هذا كله ينافي الإسلام والله لم يستثني حالة تسمى حالة الشكو. والاستثماءات لا تدخل في هذا الباب كما سيأتي فكل ما وقع بين الرجل والمرأة غيب لا يذكر لأحد هذا هو الأصل ما يتعلق بالعشرة كان يكون حسن العشرة أو سيء العشرة وكل ما يجري بينه وبين مرأته من سب وضرب وإهانة أو نحو هذا ما دامت المرأة باقية معه فهذا كله غير ولم تستفد امرأة قط من ذكره فوق أنها ترتكب ما حرم الله لا ترجع على نفسها بخير ولكن تكشف سر زوجها وتفضح أمره أمام أبيها أو أمها مثلا فما عقبة ذلك يختلفون ويتنازعون ثم ترجع المرأة إلى حيث كانت بعدما هتكت ستر زوجها وانظر إلى قول الله عز وجل حافظات للغيب بما حفظ الله الله حفظ هذا الغيب ثم تصبح المرأة تهتكه انظر إلى الجريمة الكبيرة التي تقع في بيوتنا فأنا أقول وأحذر أي امرأة تكشف سر زوجها ليست صالحة مهما كانت تفعل لو كانت ذات نقاب بل حتى لو كانت زالحية أيضا لأن هذا الوصف وصفه الله عز وجل فالصالحات حافظات للغير فإذا لم تحفظ فليست صالحة وهذا جرح لا يندمذ لا يندمذ لأن الجارحة هو الله وعائشة تقول إن الهالكة من هلك بقول رسول الله فكيف بقول الله عز وجل فلا تغترن مرأة بأنها تحضر مجالس العلم أو تحفظ كتاب الله أو تحفظ كتاب الله أو تقوم الليل أو تصوم النهار هذا كله خارج عن محل النزاع فصلاح المرأة معلق بهذا القيد بل كانت العرب في الجاهلية لا تعرف المرأة المزكاة إلا بهذا الوصف يقول الشاعر حصان مثل ماء المزن فيه كتوم السر صادقة المقالب متى تكون المرأة عند الجاهليين على صفة حميدة كتوم السر كتوم السر ولذا ترى أغلب النساء يحببن كثرة الزيارة لأمها لماذا ليكشفن السر وهذه مصيبة عظيمة وكما قلت لا ترجع المرأة بخير إذا كشفت سر زوجها بل إن بعض النساء يرتكبن جرما بالغا تحدث صاحبة لها بسر زوجها وأخلاقه الباطنة التي لا يطلع عليها غيرها وهذه الصاحبة زوجها صاحب لزوجها اجتماعات النساء التي لا خير فيه يذهب الرجل يجر امرأته الى اخيه زعما الصلاة والمعروف فيجلس الرجال يتناولنا الشاي والنساء يهتكن الاسرار فيرجع الرجل بامرأته تخبره عن اخيه مما سمعته من امرأته فلان يفعل كذا وكذا وكذا فيصبح الناس متفاضحين يلقى الرجل واخاه مفضوحا أمامه هؤلاء النسوة لا يساوينا جرعة الماء جرعة الماء وهذا بكل أسف يحصل كثيرا حتى ممن يدعي الانتساب إلى الالتزام ولكن صار الالتزام له مفاهيم كثيرة في هذا الزمان فلا يجتمع النساء إلا على خشف الأسرار ولا تجلس المرأة مع شيطانة لها تسميها صديقة إلا لهتك سر زوجها وزوجي كذا وزوجي كذا دائما تنتقب وتذكر من معايبه ومقابحه صدقت فيها أو كذبت وجل الكلام كذب لأن هذا تصوير من وجهة نظر المرأة وكما ذكرت لكم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عن خديجة إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد لو جرى هذا المثال من رجل له مرأة عقيم فمدح مرأة له سابقة بأنه له منها الولد لأعتبرت هذا جرحا لا يندمه وطعنت فيه وشوهت عرضه فهذا قبيح أيها الإخوة ولا ترجع المرأة منه بشيء مهما كانت المرأة وفي سورة التحريم عبرة وعظة واختلف أهل العلم في سبب نزولها والذي عليه جماعة أن نبينا عليه الصلاة والسلام واقع مارية في يوم حفصة وفي بيتها فرأته حفصة فقالت في بيتي وعلى فراشي أي نسائك أهون عليك مني فقال عليه الصلاة والسلام لا آت أم إبراهيم ولا تخبري أحدا ولا تخبري أحدا وحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فأخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها فأنزل الله سورة التحريم وسورة التحريم كلام في غاية الشدة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن في الزروة من الدين وقال بعض أهل العلم بل نزلت في قصة العسل وسواء أكانت قصة العسل أو قصة مارية إلا أن في القصص أن بعض أزواج النبي أفشت سره وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به عرف بعضه وقرأ جماعة عرف بعضه أي عاقبها والمرد بعرف أي الذنب وعاقب عليه فماذا قال الله عز وجل وما استفدته حفصة وعائشة أول أمر أنزل الله لنبيه تحلة اليمين ليرجع إلى ما كان حرمه فإن كان العسل أنزل الله له الرخصة وإن كانت ماريا فرض الله لو تحلة اليمين ليواقع الجارية فلو سترت السر لبقيت الجارية محرمة واستفادت حفصا لكن لما هتكت السر وأفشت سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من جراء هذا أن عوقبت بنقيض مقصودها وثانياً آل النبي من نسائه جميع وأراد أن يطلقهم واعتزل عن نسائه شهر وثالثا أنزل الله وعيدا وتهديدا يقول إن تظاهر عليه أي تتعاون على محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيره ثم هددهن بما يكسر قلوبهن عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن تهديد ووعيد لماذا تفشي المرأة سر زوجها يقول خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مطيعة عابدات سائحات ثيبات وأبكار فانظر لما يقول لحفصة ولعائشة عائشة أن الله يبدله خيرا منك في الإسلام والإيمان والطاعة والصوم والعبادة في كل صفة فهذا تهديد ووعي شديد عقوبة لإفشاء السر فإفشاء السر حرام لا يجوز بحال والأم التي تسأل البن تفعل ما حرمه الله عز وجل لا يحل أن تقول ما لكي وماذا جرأ أخبريني ثم إذا سمعت انقلبت تعين المرأة على زوجها وهذا والله خبث نعيسه في ديارنا لم يستفد أحد قط من افشاء الأسرار وأما القسم الثالث فهو فيما يتعلق بباقي البيت يعني ليس الرجل طرفا فيه مباشرا لكن يكون الكلام علقا بأمه بأخته بأبيه بأخيه فالأم والبنت يتعطشان لسماع هذا وإذا البنت دائما تحب الزهاب إلى بيت أبيها وأمها لتتكلم لتخرج سر البيت وتتكلم عن حماتها وعن زوجها وعن أخته وعن أمه وتكشف ستر البيت كله فيجمعنا بين كشف الأسرار واغتياب الناس والنميمة لأن هذا يوقع الفساد في القلوب لأن الأم قد تكون عصبية متهورة جاهلة غبية وقد تكون فاجرة وفي لسانها بذاء فدائما تذكر الزوجة وأمها بسوء والزوجة وأبيها بسوء فإذا نقل هذا إلى الأب والأم أحدث فسادا في القلوب فتذهب البنت زيارة يوم ترجع بعدة كبائر هي وأمها وفي هذا من إفساد ما فيه أيها الإخوة فأنا أحذر غاية التحذير من كشف السر إن هتك الأسرار جريمة كبيرة تقع في بيوتنا حتى يسير الناس مفضوحين وهو من أمراتك التي تطعمها وتسخيها وتنفق عليها ثم تكشف سرك وتهتك أمرك ولله ضر المعصوم عليه الصلاة والسلام لما جعل هذا من كفران العشير فالمرأة الصالحة تقول عن زوجها لا أبث خبرة لا خوف المفارقة ولكن ديانة وعبودية ديانة وعبودية لله عز وجل وحماية لوجهها من النار من النار كشف الأسرار عدة كباير مجتمع كشف سر وغيبة ونميمة ثم الله يعاقب من كشف السر بالخصومة الواقعة في البيت فلا يقع شيء من الخير بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له هل يأتي الخير بالشر قال لا يأتي الخير بالشر والمعنى إنما يأتي الشر بالشر فإذا كشفت المرأة سر زوجها جاء شر عظيم وعوقبت المرأة بنشوذ الرجل عليها لأن للمعاصي عقوبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى من يعمل سوءا يجز ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير أقل شيء أقل عقوبة أن زوجها لا يحبها فمن الذي يحب هتاك الأسرار من الذي يحب فضاح الأنفس من الذي يحب معارض الرب الذي ستر فهذا أيها الإخوة مر تحياه الأسر وتعيشه البيوت فالرجاء إصلاحه وأنت تربى النفوس رجالا ونساء على حفظ الأسرار ولله در أبي الطيب المتنبي يقول وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب يقول لا أسكر فأكشف السر ولا لي نديم يقف مني عليه إنما المرأة ولا صاحبة تقول هذه صاحبة لا أخفي عنها سرا هكذا يقول يتمدحن بالكبائر فسبحان علام الغيوب كما يقول بعض من لا خلاق له يريد مدح نفسه يقول أهل البلد الفلانية أو البيت الفلاني يحلفون بحياته شكرا على الشرك يحلفون بحياتك يمتدح الرجل نفسه والناس بالشرك فها هي تقول فلانة لا أخفي عنها سر وحيانا يأتي الإنسان يستفتي عند بعض أهل العلم فيأتي برجل من إخواني فيقول فلان يعرف عني كل شيء ليهنك المعصية أيها السائف ما في الإسلام يعرف عني كل شيء في الإسلام الأمانات وحفظ كلام الناس هذا في الإسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي عيسى وحسنه إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة ويقول المجالس بالأمانة لا يلزم أن يقول الرجل هكذا هذا سر المجالس تفسه أمانة فكل ما يقع في المجلس الأصل عدم ذكره وهدكه هذا هو الأصل لا يحتاج أن يقال هذا سر حتى ينتبه الناس المجالس بالأمانة فقد أغلق النبي عليه الصلاة والسلام الباب أمام هذا ليس لك من يعرف يعرف عني كل شيء تعرف عني كل شيء هذا قبيح يقول أبو الطيب رحمة الله عليه وسركم في الحشى ميت إذا أنشر السر لا ينشر يقول سركم في قلبي ميت والميت لا يحلم فإذا أظهر الناس الأسرار فسرك لا ينشر لأنه ميت وسركم في الحشى ميت إذا أنشر السر لا ينشر انظر إلى كلام رائع آت يقول وإفشاء ما كان مستودعا من الغدر والحر لا يغدر افشاء ما كان مستودعا من الغدر استودعك الله سر أخيك استودعك أخوك سره استودع الرجل مرأته السر والمرأة زوجها وإفشاء ما كان مستودعا من الغدر لأن من الذي يحب أن يكشف سره وأن يظهر عيبه والحر لا يغدره إنما يغدر اللئام أما الأحرار يحفظون الأسرار إذا ما قدرت على نطقة يعني على كلمة فإني على تركها أقدر هذا ينبغي أن يكون حال كل مسلم إذا استودع السر يموت كما قال رجل لصاحبه وقد أفضى إليه بسر أحفظ قال بل نسيت خلاص انتهى السر الرجل والمرأة ليس ولا يجب ولا ينبغي ولا يكون بينهما ثالث جائز أن يكون هناك طرف آخر بين الرجال أو بين النساء قد تكون هناك أحوال يفضل رجل بسره إلى رجل لكن بين الرجل والمرأة ليس هناك ثالث يفضى إليه بالسر لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخر هذا دين الإسلام فاقبلوه إن شئتم أو دعوه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرزا مما قضيت هذا قضاءه لا ينبغي أن تتحرج القلوب منه بل ينبغي أن نسلم له تمام التسليم ونرجع إلى هذه الألسن فنزمها بزمام الشر وأن تعقل هذه الألسن المطلقة التي كشفت أسرارنا وأظهرت معايبنا وفضحت الناس بين الناس حتى لو وقعت الواقعة في البلد تسمع لها ألف رواية وكل يدعي أنه سمع نحن نفتخر بهدك الأسرار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كما رواه البخاري في الأدب المفرد لا تكون عجلا مذايع لا تكون عجولا لا تزع الأسرار لا تكون عجلا مفاييع الإنسان كالمزيع دائما ينقل بل إن بعض مجالس النساء خافة تعقد للأسرار كهذا المجلس لماذا اجتمع هؤلاء النسوة لتهتك الواحدة تسر زوجها وتغتابه هناك مجالس للنساء الكبار بل إن بعضهن يجتمعن في المآتم خافة للبحث عن الأسرار وذكرها حتى صارت الحياة كأنها عفن أو هي كذلك وهذا ليس من الإسلام في ورد ولا صدر ليس من الإسلام في ورد ولا صدر أما الإسلام دين يحفظ أسرار الناس ليحفظ عليهم مرؤاتهم وكراماتهم فيتعايش الناس على الستر وقول المرأة زوجي لا أبث خبرة هذا القيد ليس شرطا يعني لو طلقت المرأة من زوجها وانفرط عقد الزوجية وكانت أجنبية لا يحل لها ذكر سره لأنه صار مسلم يجب الحفاظ على سره لأنه مسلم لكن اسمع أيها الإخوة إذا وقعت خصومة بين رجل ومرأته فضلا لو وقع طلاق ترى الرجل والمرأة يتبار الواحد منهم في كشف سر الطرف الآخر إثباتا لأنه على الحق والجد مباريات كشف أسرار والمرأة في البيت كل داخل تكشف السر حتى يقول أنت محق والرجل كل رجل يسأله ما هي المشكلة يجلس ثم يقص عليه مقابح المرأة ومعايبها ليظهر نفسه بصورة المتجمل ويظهر المرأة بصورة المعيبة مباريات في كشف الأسرار وإظهار المعايب وهذا كله خبث والأصل أن لا الرجل عن حال المرأة إذا وقعت المشاكل وفي سنن أبي داود بسند اللين لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لا تتدخل في مشكلات الناس لكن أحيانا ترى إذا وقعت المشكلة يظهر آكلون لحوم الناس في صورة الباحثين عن جمع الشمر كل ما الأخ يمشي يقابله أخوه إيه المشكلة؟ بس تعالى بس نحل المونوع وإنما مراده أن يسبع فأجلس الأخ يكشف سطر مرأته ويظهرها بأسوأ مظهر والبنت كلما دخلت عليها أخت لها أيضا جعلت تذكر أقبح ما تعرف عن الزوج صدقا أو كذبا لماذا حتى ينصرف النساء عنها يلومون زوجها ولا يلومونها والعجيب أنه لا يقع الطلاق وترجع المرأة للرجل والرجل المرأة وتبقى الأسرار المتناثرة في أفواه الناس يلوكونها صباح مساء فهذا أيها الإخوة ظلام لا نور تخيل لو عشنا في مجتمع إسلامي إذا خرج الرجل من البيت فما وقع منه ميت لا يذكر تخيل لو ذارك أحماء لا يعرفون ما وقع بينك وبين مرأتك تخيل ما تكون الحياة وكيف تستمر المودة بينكم إلى الموت لكن ستقابلون بقلوب مغيرة بسبب المنقول عن طريق المرأة وعن طريق الرجل ولكنني أخص المرأة لأن من عادة النساء ذكر ما في القلوب ذكر ما في القلوب وأيضا أنبه على مسألة جليلة معلقة بهذا الباب وهي أن المرأة ينبغي عليها أن تصبر تعبدا لله عز وجل فبعض النساء إذا زاد عليها أمر زوجها ولا تتحملوا تقول أريد أن أذهب إلى بيت أبي قليلا فهذا لا ينبغي إنما الهم والغم والضيق شرع الله له على لسان نبيه أدعية وكان عليه الصلاة والسلام يقول عن الأنبياء قبله إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة إذا ضاق عليها أمر زوجها ولم تتحمل استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لم يرشد إلى الاستعانة بتغيير المكان ولا تغيير الساكنيه ولكن أرشد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فمن استعان بما أرشده الله إليه أوشك الله أن يفرج عنه همه ومن لم يأخذ بإرشاد الله أوشك أن يأتيه الشر فنحن نريد أن نبني الأسر وأنا أقول اليوم لا تذكر ما وقع من امرأتك ولا تذكر ما وقع من زوجك ولكن دعونا ان نبدأ حياة اسلامية فقد تعبنا من مخالفة الشريعة تعبنا من المخالفة جرت علينا كل شر كل شر لسيما ونحن نستقبل اياما عجافا يحتاج الرجل إلى السكن في البيت وتحتاج المرأة إلى حسن العشرة ليخرج منا الرجال والنساء يواجهون خطر الشيعة الداهم ولا يستطيع المرء أن يلقى عدوه إلا بقلب فإذا انشغل القلب تشتت عزمه وأدركته الهزيمة أيها الإخوة الكرام إن هذه موعبة لو صادفت قلوبا فأسأل الله عز وجل أن يكون حالي معكم كما قال الأول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي ولكن أسأل الله أن يكون حالي معكم كما قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة